بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والخمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء فَعَلَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَمَانِ فِيهَا فَاكهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ 7. وَالْحَبُّ ذُوَ الْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ 8. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّانِ 10. وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ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 ساسطعتُم إن أَنتَفُذُ مِنْ أَقطان السموتِ وَالأَوْضِفًا فُذُ لا تَفُذونَ إِلاا بِسُطان فَبِأذِ آلَ إ رَبّكُ ماَا تُكَذذبَ يُرْسَلُ عَلَْك مَا شوُ مِن حاسُ فَلةَ تصر فبأَ آلَ إَبّك م تُكَذب فإذ شَققَّة السمفكانَت وَدة كَّه فبأَ آلَ إَبك م فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ دَنِيَّةٍ بِمَا كَسَبُوا إِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا كَانَتْ تَطَاوَعُ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ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 وَلمَنْخَافَمَقاممَ رَبِّهِ جََّتَ تَبِأَّ آلَ رَبِّكُ ماَا تُكَذبَ ذَواتَ أَفْن فَبِأَيْهِ آلَ إرَبِّكُ ماَا تُكَذّبَ فيِيهِ مَا عنَ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 10. فبأي آلاء ربكما تكذبان 11. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان 12. فبأي آلاء 17. فبأي آلاء ربكما تكذبان 18. كأنهن الياقوت والمرجان 19. فبأي آلاء ربكما تكذبان 20. هل مَا تكَذّب وَمِن دُونهِ م جَََّ فَبِأَيهِ آلَ إَبِّكُمَا تُكَذّب مدَه متَ فَبِأَِ آلَ فيهما عينان ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ومم فان بأي آلاء ربكما تكذبان 118. خيرات حسان 119. فبأي آلاء ربكما تكذبان 110. حور مقصورات في الخيام 111. فبأي آلاء ربكما 114. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان 116. متكئين على رفرف خضر